يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبِلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ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 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها قالدون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 بَل إِ تَصبرِر وَتَتَّق يعددكُم منِ فَورِهِم هذا يُمْددكُم رَبّكُم بِخَمْسَةِ آلى فٍ مِنَ المَلائِكَةِ مُسَمين وَما جَعَلَهُ الله إلاا بُشْلَكم وَلتَطمَ إِ قُلوبكُم بهِ وَمَ نَصْرُ إللاا مِن عِدِ اللههِ العزيزٍ الحَكيِيم.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 وما محمد إلا رسول قد خَلَتْ مِنْ قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله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 يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سننقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسنونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما رااكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره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 يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كُتِبَ عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتني الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور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 للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فسادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفذ عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا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 لك حدود الله وَم يطِله وََرسُهُ يدخِله جََّةٍ تَجرمِ ت تحته الأنه رخدينين فيِيها وَذَلِكَ الفَووتُ العظيم وَماصِ الله ررسُهُ وَيتعدحددهَ يدخِله نارًا خَالدًا فيِيه خالدًا فيِيهَا وَلَهُ عدَابُ مهين.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 يا ايها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كره هواهن ولا تعظوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينة وعاشروهن بالمعروف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 أُرِّمَ تعللَيكُمْ أَُّهَا تُكُم وَبَناتُكُمْ وأخَوَاتُكُمْ وَعََُّكُم وَخَااتُكُم وَبَناتُ الْ الأخِ وَبَناتُ الْ الأُخت وََّها تُكُم الَّ وَمهاَا تُِس إكم وَبَ إبكُم الل فِي حُجوركُم من النس إِكُم الَّ دَخَلْلتُ